وبغيا صالحه للناس الافضل فان اذبت بك فان حدثت بك وان اسات فستغفر ولكنك مسيا داب الذمي اقبل لديك عاصيا ناف مضجاه من كثرة الشجو والأوجاع والسقم قد أثقلته ذنوب ليس يحملها فالتع منها هزيل العزم والهمم قد جاء يطرق بابا لست توصده في وجه عبد ذليل آم للكامي جاز الشباب بلا هو غير منقطع والجهل يحدوه حاد الحظني كنت الرغيب بطول لا حدود له علي اضاه بطول غايه التقمم والان ارجع لا حظ يلازمني الون وفاضي اشكو شدة العدمي هل لي بعون يزيح الهم ما ضعفني من فضل جودك يقصيني عن الوهم اني غدو تقعيدا لا رجاء له الا رجاءك فانقذني من الساني قلبي بحبك مشغوف متى وردت ايات ذكرك تكن زاد في ضامي أبصرت حالي وهمي كاد يقتلني من لوم نفسي كأني ناكس الذممي يا رب عصوك قلبي ذاب منك مد فارفق بحالي فإني موت قل قد مني لا استطيع حراكا جلب منفعه او دفع مفسده او جبر قسمك من غير رفدك ان لا معين الا يا دافع الظراء والنقمة آهتك الله ربي ان اكون نسوا نهدى صواب سليم القصد والشيان آهتك الله ربي أن أكون سواه نهجي صواب سليم القصد والشيمي عاهدتك الله ربي أن أكون سواه نهجي صواب سليم القصد والشيمي نَجِي صَوابٌ سليم القصد والشيم